وَالْيَشْهَدَ عذابهما قائفةٌ مِنَ الْمُؤمِنِينَ الزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زن أو مشرك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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْفَٰتِقُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات